صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله فاطر والسماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجرحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 هل من خارق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك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 كون لله الامر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد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 فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنع الذي أرسل الذياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من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 فَذَكَرَ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضُرُّ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ وَلَا ينقص من عمره إلا فِي كتاب إن ذلك على الله يسير